119. تلك الرسل فاضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقدم الله ووقع بعضهم درجات وآتينا عن سبن مريم الذينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عن سبن مريم الذينات وأيدناه بروح الكدس. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بُرْهَانٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ وَلَا تَخْتَلِفُوا فِئَتَيْنِ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا وتتلو ولكن الله يفعل ما يريد اول الخاء انهم فتتلو ولكن الله يفعل ما يريد